يحيط لأخذ شيء من المنزل. في هذه الثانية إذا وقع بعد التحليل الأول وقبل الثاني فعلا نحضرها. هذه حرام كانت خاصة حيث أبيع له الإباس وقيم ونحوظ. ما يجب عليه؟ يجب عليه رجعة ويجاتة ويسر بدمة ويسر بطعة. وذلك يتحق به بالتحليل الأول. وهي الزموء للذنب. العمرح لفت احد احد يشكيه فإذا انستجه بالرطيع المباشرة ورطيع محمد ذلك قبل ان يقصر. لو مثلا انه ضار وذهب يستهدئ في بيته قبل الساعي ثم وطئ او باشر لذلك ان يقول فسدت الأمر سوا لكن عليه أن يقضي، وعليه رجع، وَعَلَيْهِ أن يقضي، وعليه رجع. إن لأنه ترك أكله، يعني قال هذا النحو قبل لا أيه قال أكله وهو مساعي. لكن لو قدر أنه طاعه وسعر وأخر الحب، وفعل نحبه. قبل أن فعل المحظورة قبل أن يحلق يعني هذا على الوقت ونحوه في هذه الحال عليه حساب لأنه قد لقي عليه لعظة التعلل وهو سبب التحلل الحلق جينا خلاف ذكر بعضهم انه ليس لا لسق وإنما هو تحلل من محبوظه وظلهم يقول إنه لسك ولأن هذا يأتينا فيه واجبات الإحراء أي واجبات فالحك نتيجة الخلال إذا قلنا إنه لسك لما إن الإنسان تركه ترك خد ونبس ورجع إلى أهله وباشر نقول تركت لسكا فعليك دب أنت كمن صارها لمعرفة من قبل الليل أو قبل من يدك من زالحة. عليك دب فرأت تواجده إذا قلنا إنه يسد ولكنه وآتنه تحلل من محظور تعلل من إحرام فتعته إسان الله بسديانه ودعا من ماذا عليه يقول إن ان كان عالما فسلا لا احراما وان كان جاهلا ان دب النوى هي له من المسار ما هو احلاق باللعب من نعمت اننا نحن نعلم اننا نحن أن اننا نحن أو كلها نحن من اننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لأنه لأن الوطء يكون بني مهنين وهو عز النحو أنه يتعذر أو يغلق على الظن عدم المسيح للمنعن وتعطوه مجته فلا مجهة أنه ما يتذكر عنه رضي الله عن الوطء وعيضا يثئل له الذي النحوظات الله لأنه اللهم يتجنب حقونه فلا رفع فإذا الوسطاء اني وانا اخني يقولون انه ي... انه لا اني وانا لا لا لا كده حرام هو دلوقتي ناسي وانا اظن ان الدين والا ولكن الجمهور لانه يثبت وكان ناسي وذلك ليه على لل... هذا الحضور ولانه اعظم المسجدات فلا ليس فيه والتحل الحل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء بحديث عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء رواه السعي فقالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر حديه يوم النحر وطاف بالبيت ثم قد حل له كل شيء حرم منه متبق عليه هنا نكر التحالل الأول والتحالل الثاني فنكر أن التحالل الأول يحصل الهنين من الهلافة أن تتعلم أنه في يوم العين إن سنة كما سيأتي ان شاء الله أولا الظمي ثم النهر ثم الحارف ثم الطوارف هذه الأرضات الأشياء منها ما هو الشراب والفتحنم ومنها ما ليس الشراب والفتحنم ثلاثة منها يحصل التحنم بها الثلاثة هي أرضام والفتحنم والطوارف فإذا بعض عين من هذه الثلاثة حلل حقيقي شيء إن النساء، يسه وإذا بعض الثلاثة حلل حقيقي شيء النساء. فإذا رما وحلق ولم يقص فقد تحلل التحلل الأول وإذا رما وطاعت ولم يحلق فقد تحلل التحلل الأول وإذا طاعة وحلق ولم يغني تحلل التحلل الاول فيحل له كل شيء من النسب وذلك لانه فعل اسباب التحلل يعني فعل هذه الاشياء التي لاجلها التي او بسببها يبدا في التحلل اما النهر فليس من أسلاب التحلل عند الجمهور ولو أنه من أعمال ذلك اليوم تلك الأيام معلوم أنه يذبحه في تلك الأيام الهدي يذبحه في يوم العديو وهي أيام التي بعدها وكذلك دم التمتع ودم الكرام ولكن لما كان غالب أنه يسبب إما أنه هاك تطور، فماذا لنبي صلى الله عليه السلام أو أنه أو أنه لأجل تكميل النسر هذه التمسع والقرام فلما كان كذلك ما عجلوه من اسباب التحذب اسباب التحذب التي يضعنها كل واحد لأن النحر فلا يفعله بعضه. المهرد لا يرحب. فالقال هو المهرد عليه ما لا بحر ولكن يسفد وهو ارتفاله او التمثل. المهرد ليس عليه له لخلاف الطواف والزأوة والضمع والحلق والشاكين فإنها عامة لكل خجات. أما التحلل الثاني فيحصل بالبعض عندما حصلت الثلاثة حصل تحلل الذي منه يحصل يحل له كل شيء حتى نفسه حتى لو حصلها في ليلة العيد جعلهم جعلهم من الحجاج قد يغنع إذا كان له عذر فإن كان يكون له نساء يا يخابرهن غير من الليل ويذهبون إلى نكتة فيطوفون اخر الليل ثم يحلقون اخر الليل لقبل الفجر كثير يغنون ويطوفون ويحلقون ويتحلل التحلل كله سيحل لهم كم شيئا هالثانسة ويلقى عليهم أرنيا لماله بطيئة الأيام والمبيه وذلك من, التفنير. من التفنيرات السعي لكن عندنا السعي السعي في حق القالم والمهر قد يقدمه مع طواحة الني. فلا يكون عليه يوم النهر إلا طواح طواف الزيارة، سير طاف تحلل يصار حلق أما المسلسات فلا بد له من سعيد، لا بد أن يسأل عن طلائف الكلية، فإذا نقول إنه لا يتحلل إلا إذا رنة وحلق أو طاف وسعة وحلق. أو طاعة وساعة ورمى ولا لن يحذر بد بدلنا استعد إذا قدر جر أن المتذن وقارن والمهدر لن يشعر مع الله القدير فلا بد كذلك من الفج لا يتحذر حتى يشعر حتى لو قدر جرنا ذنن أنه ما رمى وقال سأطوف ثم أهلق ثم أسعب يقول لا لا حتى تسعب لأنك لا تزال حينه لكن بعض العلماء أجاز الفلطة قام لها كلها وجعله ذكر يعني في حك الذين قالوا إن الفلطة نسرق قالوا لو حلق لو وصل حلق وقال سألزئوا بالحق قبل أن أبني وقبل أن أقف هل يقول يجوز؟ جوش أليس الحق من المحضورات والله يقول لا تحيطون حتى يلوى واحد محدة يلو الحق من المحضورات لكن وقال سوف أحبب متى يا جوش الذين قالوا إن الحلق نسر وهو القول الراجح أهمى الذين قالوا إن الحلق سبب للتحلل فلن يجيزوه حتى يأتي لأسباب التحلل من الظلي والطواف ونحوة لا على كل حال المشاعي كما ذكرنا لابد منه مع الطواف والحلق إذا قلنا إنه نسك جاهدة أقليمه على الظلي وجاهدة أقليمه على الطواف والدليل عليه عمره أنه صلى الله عليه وسلم ما سل يوم النهر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أهر ولا حرك لما انهصر دور الله وارت ذكر قال إذا حلقت قبل أن ولا قبل أن قال أهر ولا حرك وقال اخر فرمج حلقت قبل أن أضيح أرمي ولا حرك وجل على أنه جيد تقليم الحرك وأنه من الأعمال التي تغلل في ذلك الوقت يجد تقليمه ولن يأتي شيء قبله الله. ولكن ما يتحلل يعني ما يتحلل له لو حلق ولم يرمي فأنتباك هذا حرام ولو أن يفكر حلقه أو حلق ولم يطر ولم يرمي فأنتباك هذا يحرمي حتى تحصل الثاني والله أعلم صلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله رحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى الصيد الذي له مثل من النعم كالنعمة وفيها بدن قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية وفي حمار الوحش وبقره بقره, بقرة لقضاء عمر رضي الله عنه وفي الضبع كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك قضى أبو داود وغيره وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الصلاة والسلام على محمد. هذا الزب يتعلق بجزاء الصيد وبنهلة. هذا المثل الذي يكره الله قال تعالى لا تغفروا الصيد وأنتم هروا ومن قتله منكم متعمد فجزاء مثل ما قتل من النعم النعم بهيمة الأنرام إذا أطلقت الله بها بهيمة الأنرام المسخررة للإنسان التي للّ لها الله وسخرها وأمعب بها على العباد وهي الثمانيه المذكوره في قوله تعالى ثمانية أزواج من الران اهنين ومن الماز اهنين والاذ ذكرين حرمها من اهل إلى قوله ومن الابل اهنين ومن البقر اهنين هذه الثمانيه هي التي تكون منها الاضاحي ويكون منها الهدي ويكون منها جزاء الصيف فقال لهم إذن ما قتل من النعم يعني مهل الصيد الذي قتله يهديه أو يخرج فريته من النعم أي من الأنعام من بهيمة الأنعام ثم قال يحكم به لو عدل منكم يحكم بالمهنية عدلاني من ذوي العدل إهنان منكم لما كان كذلك وقع في احد الصحابه وقائع فيها قتل شيء من الصيف وحكم فيها الصحابه بالمثل فبينوا امثالها ولما حكموا في ذلك رضينا بحكمهم واتبعناهم وقلنا لا حاجه الى ان نحكم بعدهم لا حاجه الى ان نطلب حكمين بعد الصحابه فهم ذم العدل وحكمهم جار على من بعدهم لانه لا يتغير لان هذه الدواب لا تتغير فالنعامه لا تتغير لعهدنا عن عهدهم وكذلك حمار الوقت وذكارته وألواع الأوعال لا تتغير بوقتنا عن وقتهم وكذلك الذي يهدى به لا يتغير عن وقتهم فالبدلته بوقتنا من ها بوقتهم والبقره كذلك بوقتنا وبوقتهم شيء واحد ف نقبل حكمه في مثل هذه الأشياء ولا نحتاج إلى تحكيم ثاني هذا هو الاصل إذا قدر أنه وقع أن قلت شيء شيئا أن قتل إنسانا شيئا من الصيد ولم يحكم الصحابة له بمثل فإننا نحكمين ونقول أحكم هاتمان رواعدا اهكما في نبنه وبينا نهله من بهيمة الأمعان ولكن تتبع الرلماء أدواع الصيد ذَكَرَ وذكروا أن له نهل يعني أنه قد حكم به سابقا إما يعد الصحابة وإما يعد التابعين واتفقوا على ذلك الحكم ولم يحتاج الى تغيير ولا الى زياده ولا الى تبديل فاصبح الحكم ثالثا مستقرا ذكر ان عمر وغيره من الصحابه حكموا بان في النعامه بدنه من الصيف والجزاء إنما يكون في الصيب فلما كانت النعامة لا تعرق طويل ولا تقوى طويله طويلة ولا تجسة كبيرة ولو كانت من الطيور يحطن. يعني لها جناحة لكشائر الطيور إلا أنها لا تطير يعني لا تستقل ولكنها تجمع بين تحريك جناحيها فهيئة الطائر وبين السعي لرجليها فأشبهت الإبل هي قول العنق وكبر الجسعة فقالوا إذا قتل النعامة فإن عليه بدنه واحدة من الإبل لقرب المشابهه ونعرف أن الجزاء إلا ما يكون في الصيد لا في غيره فإذا قتل شيئا ليس من الصيد فلا فيقيت عليه فلا فيقيتها في قتل استباع الذئاب والأسود والنمار، والحراء وكذلك لا هذية هي قتله سباع الطيور كالنسر والبازئ والصطع والباشق والعقاب والغراب وما أشبهها لا هذية هيها لأنها ليست من الصيف والله إنما, إنما نهى المخلن عن قتل الصيف بقوله وحر عليكم صائب الدر ما دمتم حروا لا تقتلوا الصيد وانتم حر والصيد اسم لما يقتنص ويصاد ويحرص على صيده وامساكه ويتنعم من ترفه بقتله ويتلذذ باكل لحمه فحرم على المحرم لانه ترفه وتنعم وتلذذذ بحرم عليه ذلك وجعلت عليه هذه الايه حكم الصحابة أيضاً في حمار الوحشي ببقرة وحمار الوحشي أقرب سبهاً بالحمار الأهلي ولكن الحمار الاهلي ليس من بهيمة الأنغان التي انسان الله بها ما ذكره من في الازواج التي ذكرها فأدل على ان تكون خاص بالإبل والبقر والغلس وإن فإن الخيل لن تكون من ذهيمة الإقرام التي يخدى بها والتي يكثر اتباعها وكذلك ثمر ولا كان مما تغلل وسخر عن الناس برقوبه لكنه ليس من ذهيمة الإقرام التي سبكه بأكلها وردت السنة بتهليمه فلما كان كذلك عُدل إلى أقرب معشابه هو الزقر فجعل له بقرة حمار الوحف وكذلك بقر الوحف يعني نوع آخر يقوم من الزقر فجعل شديهان به فجعل فيه الهجة التي هي بقرة كذلك من من جملة أيضا ما يهجابه من جملة ما يهجابه المقاب الوعل الوعل معروف وهو من الصيد المشهور وهو أكبر من الرجل وله قرن طويل متشعب. ويألف أرعوث الجبال لشواء مخها يعتصم هناك هذا الوائل لما كان في كبر الجثة في اكبر من الغنان جعل سبها لجل الذقر فجعل فيه الذقر وهو ألواء يعني يومه سبع فإلا أن كثيره يسمى السيتل وقلتاه يسمى الأرض وعمه اسم الوعي قوله في ذقاء حمام الوحيد وذكره والمعلم وما شوال لن أتفضع منه البقره هكذا روى عن بعض الصحابة. كذلك فحتموا في الضبع بكبش وذلك على القول بصيلها وان اكلها حلال وأنها من الصيف مع ان لها خلاف فذهب احمد الى انها حلال وتدل باحاديث تدل على اباحه اكلها وذهبت الشافعيه وغيرهم الى انها محرمه وانها من نواه من نواتل لانها لها ناب لها وتاكل البيت فهي اقرب شبها بالذئاب و بالتباع و نحوها ولكن الذين ذهبوا الى انها مباحه قالوا إنها لها ناس ولكن ليست من السباع فاستباعه الأصل هي التي تعد على الناس في بيوتهم وتعد على الدواب في حجرها وفي حضائرها وأما الضضرات فإنها ليست عادة لا تدخل بلاد بل تكون بغيضه وتهرب من الناس فليست من السباع العادية الظاهيه فهي ذو ناب ولكنها ليست من السباع وردت حاجه كثيره تاتينا ان شاء الله ما يباع في الاطعمه لا اوباعها فلما كان فيها هذا الخلاف وروي عندهم الصحابه بل روي بها حديث بذلك عجابه حديث صحيح ذهبوا الى انها خلانا وان لها الهديه التي هي كذب الكذب هو نكهه الرائد فتهدى بكلش وذلك دليل على انها من الصيف وهذا الهدي الذي تقدم قد ذكر الله مصرفه بقول انتغال هادياً أن بغنر الكعبة أي أنه, أنه يصرف إلى أهل مسكة يصرف إلى أهل مسكة يصرف إلى مساكين الحرب يتصدق من أهله على المساكين هذا لا يقول له ما لغنر الكعبة ولا يحل لأن لأ يذبخ لغير مسكة ولا يذبخ وفي الغزال شاء قضى بها عمر وعلي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وفي الوبر والضب جج له نص سنة قضى به عمر واربد وفي اليربوع جفرة لها أربعة اشهر وروي عن عمر وابن عباس وجابر وفي الأرنب عناق دون الجفرة يروى عن عمر أنه قضى بذلك هذه من لأنها غالباً في شبت الأصر ويخرص على فحكم فيها الصحابة بذلك فالغزال الواحدة من الضباء الضباء هي أشهر ما يختلف ويخرص على إنساكه وإستياده وهي أقرب شابها عند الغنان بل أقرب شابها عند النعز فبالهم يقولوا إن فيها عنج لأنها أقرب شابها من النعز و بعضهم يقول ان هي شات وكلمه شات تصدق على الواحده من الغلف من ذكور واناه من ظن ومال الشات ليست خاصه لانثى او ظن كما عند عامه ومال عامه تعم كل واحده ال... فالكبسه الذي هو الخروف شات واتهي في ذلك هو لك النعج شاكل والعند إذا النعج شاكل والنعجة إذا الظعن شاكل فقولهم في الغزال شاكل أو في الغزال شاكل أي واحدة من الغلم من ذكول وإناث من الظعن ونعز ولكن هذه رواية الثانية أنه ليس لها إلا علم لأن الظعن أقرب وكذلك الضب والوبر معروفان وهما من الصيف الوبر كهيئة التنف إلا أن ذنبه قطيراً ويألك الجبال ويبتنع بها هو من الصيف ويأكل النباد طعمه وطعامه الجبال فهو من الطيب وهو أقوم شبه فإنه قريبا من الله إلا أنه أرحم منه وأرفع منه وأعطيه لذلك جعلوا فيه وحظوا بهدية واحدة وهي ال ما له نصف سنة الجدي ما له نصف سنة من أولاد النعو الجدي يعني ولد النعوذ سيس صغيرا له نصف سنة هذا هو الجدي يهجى الضب والوضع هذا الياب هو والعلمة تبدل الياب يلقى يقولون جربوح أو جربوح هذا جوئي بطول صغيرة تحفر في البراني على هيئة الفأر لأنه أصغر منه ورجلاه أطول من يديه وله جنب طويل وهو معروف ايضا يخفص على استياده وإنساته جاء فيه جفرة والجهرة يعني أنزى المال التي لها عربات أجهر بعيدة السبح به ولكن يعني هو ما روح أنه كبير الفأر إلا أكبر من فأرة الصغيرة وأصغر من الجهر لكن لما كان من الصيف ولما كانت الجهرة من جنس ما يفجاده فالهقوه بأنه يهي هذه الجهرة فقالوا في اليمطور الجهرة وفي الأغنب عناق الأغنب العروفة يعني الأغنب الذرية يوجد أغنباً هلوفة غزه في الملاد ولكن الحكم عام لأنه قال إن ان هذه الدواب أصلها الوحشيه وما استألت منها فإنه باقم على أطله ولكن الذي ينفقها يقرر حتى من نفيتها فإذا أنك إنسان أبل من ثم غزه في بيكه وتناتك وتوالت وأره بيته أصبح ملكا له إذا أحرم وهو في ملكه لن يجد له أن يربح شيئا منه في ذلك الحال حتى يتعلن من الإحرام فإذا أبحث عنه في البيع قد يقول هذا ملكه ملكه كما ملكته بهشات وهذه النعمه وهذه المبنى نقول إن أكله طيب كذلك الحمام كما سيأتي الحمام أيضا قد يغذى وقد يملأ ويبقى يبقى, يبقى ملوكا ولاتا إذا أهضنا عظيمة وعظموا فيه شيء فلا يجوز له أن يذبح منهم عدم المحرم فهو ذبح ذبناه في سجيا لأنه ذبح صيدا فعني صالفة قول الله تعالى لا تقتل الصائحة وأنكم حضرون وليس في الآية الأسئلة تطفين لكن لو أحرمه في يده أحرم وهنا غزال قد أمسكها وصادح وإذي حد لناه لنقول له لا تمسكها بل خليها خلي سبيلا إن سردت فترول إن بطيت وكذلك لو ارنبا ولو الوحش بحل الله يامره بان يخليها ولا يمسكها بيده لان امساكها وسيله الى ذنبها فاظهرنا بذلك ان الارنب وكذلك غيرها قد يكون الوها ومع ذلك لا يخرج عن كونه فإذا ربح هو مهدم الوراء أنه بلكأس فعليه الهجئة وفي الحمام وهو كل ما عب الماء كرع فيه ولم يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير وهدر أي صوت كالقطع والورك والفواخت شات النقص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام وما لا مثل له كالأوز والالحبار والحجل والكركي فبي قيمة مكانه وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارا شاة شاة قاله في الكافي الحلال معروف وهو جلش من الصيغ لأنه لقت الاسم هو حلال حلال الأكل وقد حكم الصحابة في حلام الحرام بشار رؤياً أن عمر رضي الله عنه كان مفجعاً تأهي موضعاً فجاء طائرا هنالة وقعت على عود هوقه فأطارها فلما أطارها فجاهدت ووقعت في موضع آخر وهو ينظر فجاءت حية فقتلتها فقال أنا السابة مريد بني موتها في مكان آمنة فيه إذا أنا السابة الخيض وقعتها إلا أن لدرتها تلك الحية فماتت فجاء السحابة فحي فيها بشارت قد تقول ما أغاد السابة بين الشات وبين الحنانه فكيف صارت الافلح الجواب شبهها به من حيث الصوم وهو أنها تشرب امتصاصا تعب الماء عذبه فالشات اذا شربت تعب الماء عذبا حتى تروى وكذلك الحنانه فعظبه عبداً حتى تغوى فلذلك اشبه هذه وقالوا إن فيها هذية كما بها وألحق بالخنام أنواع فإنه يدخل في الخنام الخنام المعروف الذي يوجد في الحرم كثيرا الذي فيه يعني خرصا وسوادا وحواصل صور يضرب بها النثل والسواد ويفكر به أيضا الحنان الملون الذي فيه لقط زيغا وسودا فإنه من الأنواع الحنان وهو الذي يكون ألوفا كثيرا يتواند في الدور هو يدخل به ايضا القطر و هو شبيه بالحنان في جرمه الا انه ياتي من اماماتين بعيده ليشرب الماء و يعب الماء كما يعبه الحنان و ياتي جميعا و له صوت فانما يمر له تفويقا في الجو يمر فوق الرؤوس معروف هذا القطع. ويبخل به أيضاً الورش. وهو شبيه بالقطع أو بالحنعم أنه أن له طوط حسن جيد ومنه أو به سمي, سمي أحد قرى الورش الذي هو أحد ثلاثة ناس والميادين العين. ورث هذا سمي بذلك لثمي صوته ويثبعوه بالورش ويسمى هذا الطائر ايضا ورشادا واركان وورش يعني له نعيق وصوت لذيذ فهو شبيه بالهنام فلذلك جعله فيه الهدية فيه هذه الألواع من الهنام تجيئتها شاتن كما ذا على الصحابة بقي أنواع لم ينقل عن الصحابة أنهم حكموا بيها أو لم يستهل حكمه فمن ذلك الحجن معروف طيور برية شبيهة بجرن هذا الحمام إلا أن طيرانها ليس بطويل لا ترقيه الطيارة الطويلة ولا ترقيها بل سقطار ترقيها قليلاً وطارت قليلاً هذا زهر نفسه ووقع وهي سريعة الجري معروفة هذا الحمام أيضاً رؤية الجبال كما سنعلم أن هي كنهل يعني هذا الحجة أن هي بيتهم كهي بيت الحمام وكذلك القوس اذا مشهور انه عليه يقول لي أنه انه يطير في الاماكن الخاليه او يطير في الليل ولا هذا يعني اكبر من حجمه يعني قليلا كيقوم انه ما هي ومن ولذلك ايضا الاستمانه طائر اصفر ياتي من بلاد في ايام الصيف ويكون سمينا ويعتن بنزله ما فيه من اللحم والشحم الكبير لو يعني جره قريب من الحمام يقول ان فيه عظه من الزبيت كما هي وكذلك الفقارة الفقارة معروفة وهي من اكبر الطيب من أكبر ما يصاد من الطيب وتصاد غالبا بالطيوب بالسطر ونهوه إذا إذا مذعت وطارت تنقض عليها الطير الصطر الأوزازي فضربها بمخلبه من ذوقه. أو من بين أجلحتها حتى حتى يقطع أو يشطع أجلحتها فتنجد وتصال هذا الطائر الكبير ما ذكر فيه هدية فإنماً ما إمن يقول هديته قيمته في موضعه كفدية السمان والغرامية وكذلك الكركي والعصافير ومعشبه وذن من يجال في الحبارة وكاة الكبروني على المعباك ويحرم صيد الحرم مكة إجماعا لحديث بن عباك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات فهو حرام بحرمة الله إلى يوم الحديث ولا صيدها عليه ويحرم صيد حرم لحديث علي ولا جزاء فيه وأن يرونlà حرم من صيدها وعنوا في الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى وحكمه حكم صيد الإحرام وعنوا فيه الجزاء السلب أو صلب سلب السلب وعنوا فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاك ولم ينقل عن غيرهم خلافهم وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في شرح وقال ايضا كل من, يضمأ من, يضمأ من يضمن في الاحرام يضمن في الحرم او من يضمن في الاحرام يضمن في الحرم الا القمل فانه يباح قتله في الحرم بغير خلاف إن انتهى انتهى من جزء الصيف البلد ودشر رقم صائد البلد صيف مكتة ومدينة مكتة لها حرمتها وكذلك المدينة فمن حرمتها أنه لا ينفر صيدها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من آذار حرمتها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام لحرمة الله إلا لا يختلى حلاها ولا يعظى بشوفها ولا تلتقط ساقفتها إلا لمعجزها وهي لا يحل لرجل أن يشفت بها دمى ولا يعظل بها شجرة فلما كانت حرماً كان بها ججر فإذا قتل فيها شيئا من الطيب فان عليه من الجزع مثل ما على من قاتل شيئا وهو محرق اذا قتل اليه رميا او نعامه او وعلا او فيما رحش او بكرته الى اخره كذلك الطيور اذا قتل اليه حلامه او كركيا او حجلا او نحو ذلك فان عليه من الجزاء مثل ما تقدم لان الاصل انهما سواء الهرم والاحرام والقتل في ذلك في الحرام حرام ينهي عنه سواء كان محرما او غير محرم لكن لو قتله في الهرم وهو محرم هل يكون عليه جزاءان جزاء, جزاء صحيح انه يكفيه جزاء واحد وذلك لان المقتول شيء واحد فلا يتعدد الجزاء ولو انه في منظر انه خضمه اما صلب المدينه فمعلوم انه صلى الله عليه وسلم حطمه قال اني ابراهيم إن حضر مكه واني حطمت المدينه ولماذا كون ابراهيم حرمها يعني اظهر تحريمها لقوله عند بيتك المحقق اظهر تحريمها والا لقد احضر النبي عليه السلام من الله. يوم حلق ان الله حرمها يوم خلق السماوات والارض اما النبيله فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها حرما امنا كما ان مكه حرم وماذا مكه ذلك فانه لا ينكر طيبها هو لا يرضى بشوقها هو لا يحتلى حلاها هو لا تلتقى مساققتها إلا لمعرض يعني تنكتها لكن هذه قتل, قتل الصائد لها جزاء أو لقطع الشجام يحتلها لذلك والأرجح لأنه لا جزاء وذلك لأنه لا يروح كثيرا ما يحصل غالباً الصيد وقتل صيده المدينة ولن يرى أن أحداً من صحابة جعل فيه جزاءً فعرضنا بذلك أنه لا جزاء فيه ولكن فيه الإثم وأن قطع الشجار سأخطرها في الإثم لا نظر أنه صلى الله عليه وسلم منعهم من قطع الشجار لكن ذكروا حاجتهم أنهم أهل سالية وأهل حرف فهم بحاجة إلى أن يحفوا من أشجر ما يخلح أحوالهم فعند ذلك رخص لهم وحص لهم الأعواد التي يحتاجون إليها في الحال أعواد البكبات مثلاً وعواد العده التي أوخصوا بالعدة التي أوصمونها فوق الزئر والأعواد التي يجعلونها سلما او للخبره او ما اشبه ذلك رخص له بقدر الحاجه واما الاحتفال قطره للاحتفال او للخبره او لغير ذلك بخلايا يوسف وهذه الجزاء ذهب الامر الى ان جزاءه السلف ان من قطع شجره من حرم المدينه فانه يسلك رؤي عن بعض الصحابة أوله الزبيع أنه وجد عدن لأحد الأوصار قد قطع شجر من الخضر فعند ذلك تلبه تلبه وأخذ ثيابه فجاء أهله الاستفول فقال لا أرب شيئا أعطانيه أو وهبنيه النبي صلى الله عليه وسلم وزاهه ليه وكما قال وله بغضون إلا أن جزائه أنجل. هو أن يسع جلده ضرباً يعني أن يجلد ويعمم جلده بالضرب وذلك جزاء له الياب تبعى الثالث فأما الهدية بنان يعني شجر القرم المسكي فلم يوقع ذلك له جزائه الثالث ولا لقطه ارتجى ولذلك نظام الى انه يجوز ان صلدوا الطيور الصغيره ونحوها واستجلوا بقصتي او بحديث هذه عمير ابي هريره ايس قال كان الذي يصلى الله راني وكان الذي يصلى الله راني وسلم الذي حتى يقول لأحلي صغير يا ابا عمير ما زال النغير قال وكان له لغيره صغير يمعب به ان يغيره هو ستصغير النظر وهو نوع من الأصابير بالله انهم أنسكوا هذا النظر وأعطاه هذا الطفل يلعب به لأنه قد يغوص تحت يديهم اذا كان ينعز بهم فقد يقتل ويتحلل عليهم ولم ينشاق انه امرهم بجزاء ينهيهم فدل على انهم لهوا اخذ او قتل الصيف السهل كان ذلك إلا ونهوه استوقف على ذلك ما زال أن المكان قد ذكر فيه أنه حقل وكما حصل إبراهيم لك ويحرم قط وشجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماع لقوله ولا يضرب شجرها ولا يحش حشيشها وبديوية لا يختلاشواها بقاء العباس إلا لابخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للخمور والبيوت فقال إلا لابخر متفق عليه ويباح انتفاع بما زال عن بغية فعل آدمي وبفعل آدمي لم يُبَح الانتفاع بغير فعل آدمي لا ماله ويُضاح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي وبفعل آدمي لم يُبح, ال... لم يبح الانتفاع انتهى والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع وهذا يتعلق بالشجر وهو أن الشجر لا يجوز قطعه شجر الحرمين مكة والنبية الناس ورده ينكر لقوله لا يرضى رواية يقطع شجرها وذرياته لا يقطع شجرها وذرياته لا يقطع شوكها وإذا لم يعلق عرض الشوك فكان ذلك الذي لا شوك فيه يباهذ ذلك ما أنبته الآدمي لأنه ملكه وهو يتطهف من ملكه فإذا غرث شجرة أن يتلعن كشجرة علم أو نحلة أو يعني شجر كفتاح أو غيره من ما يغرث الآدم أو حتى شجرة دينة يغرث في الأسواق وفي الطرق فإن ذلك مباحل له قطره لانه غابته هو وإذا الأهل إن ما هو عما نبت بأطله فتجد العظاه العظاه فتجد العظاه الذي هو الطلح والسمر والسلم وما أسبح هذا مما ينبت بأطله فلا يجد اليأخذ ان يتعرض له لا لقطع قطعه من اصبعه ولا لقطع اغصانه كذلك النبات النبات الصغير وهو الحديث لا يجرز ايضا ويسمى الاختلاف فلا يجرز ان يقطع لقوله ولا يقتلى خلاها لذلك يتركوا للجواب لتبعاهم يا أبواهها يستهنى من ذلك الإرخ وهو لبات ذقيق الأعواب يومت بمكسة كثيراً حولها وفي الحجاز له رائحة طيبة كانوا يكترونه ويدعلونه في القبور طالبين الذين ويوقفون الهجاب أيضاً يأخذهم الحدادون ويجعلون أنه يظهر في تقوف الدور فليهو وتح طرفتهم وتحت الصين فهم بهذه الدنيا لذلك استثناه العباد قال إن الأنخذ فإنه لقيمهم فلحدادهم ولبيوتهم وهيرواتهم لقبوتهم فقال إن الأنخذ فالفاثل أن قطع السجر لا يجوز، وكذلك الأحتلاء ويستثنى من ذلك أيضاً ما إذا انكسر غصر من كجرة بغير جعله آدلي انكسر غصراً وآخرنا احتلنا وعجل أنه لا يرمو فإنه يجد قطعه لفاظه هذا اما اذا كان به رئاسه العيد فان فيه الجزاء لكن الجزاء <تصفيق> الذي فيه هل هي على الذي كسره او على الذي قطعه لو عدا انسان على غرفه سجره فتالق فيه فانكسر ولكنه بقي متناسك بقي متعلقا جاء الآخر بشكين فقطعه الي اخذه عصا ام حذار يقول اذا عرف انه انه بذل اعدم لن ينكسر من نفسه فان منجيب يترال ام من القفح وقيل عليهما على كل منهما جزر فأكيد إن الجزاء على الأول وبكل الآن فإنه إذا, إذا أوجد عصر قد انكس من نفسه فلا جدية على من قطعه بكونه معلوما أنه لا يعود فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقره لما روي عن ابن عباس انه قال في الدوحة دوحة بقره وفي الجزله شاة الدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة، ويُضمن الحشيش والوراق بقيمته نص عليه لأنه متقوّم. هذا في جزء الشجر، شجر لن يُملو ل ل ما قد هذا مروي عن النابض أن أقاله شجرة كبيرة التي سلها أدوها فيها. بقرة او بدنة وان, الشاك... وأن شجرة الصغيرة عرفة فذيها شاك الشجرة الكبيرة مثل شجر الطنح والسرح واللحوة من شجر العرفة هذا شجر كبير العرفة فاذا قطعها انسانا من اصلها فان عليه بذيتها بدنة ومسجرة الصغيرة كسجر السلام عادة انه لا يكبر كذلك سجر الغرقج عادة انه لا يكبر من هذا فيه حساس ومنه سجر القرم الذي هو الدباغ ونحوه في العادة في أنه لا يكبر فإذا منك الحرم يقطع فإنه فيه شارع فهكذا غريق وأما الحشيش فهي قيمته إذا قطع الحشيش فإنما جزائه قيمته وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبع فقيل له البقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم ويجزئ عن سبع, عن سبع شياء بدنة أو بقرة لما تقدم وكعكسه لقول ابن عباس أتى النبي, اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنه وأنا موثر ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم اي أبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد وابن ماجه. إذا جعل جذأه بدنا فإن البقرة تفجى ما دام أن الدلة تعسبة في, في الفجية وفي الأضاحي ذك ذلك البقرة في الفجعة في الأضاحي والحساته. تجزئ عن سبع بدنه وسبع شياه ولسبع من الغنم تكفي عن بدنه من وجدت عليه بدنه او بقره ولم يجدها جاز له كما سمعنا ان ينبح سبع شياه سبعا من الغنم وتجزي سواء كان ذلك بالهدف الذي هو هادي السمتع والكرام أو في الأضافي أو في جزاء الصيف كمن قتل نعامة وحكمنا عليه لأن عليه لأنه يزبح بذل سهلاً يجد لها حسب وآمننا الغلال وهكذا اذا إذا كان عليه وعليه إثار إجازة أن يفتح بسبع البدنة أو بسبع الذقرة وهي اختار كثابة في الأبواحي أو بالهدي. في الهدي وفي بقرة أو في مدنة في كما هو معروف ولذلك لأن البدنة كبيرة في اللحن ومن الرائعة بالذقرة <تصفيق> يتوظها إلى فشهر في اللحن تقوم مقام التعجر والمراض بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جاء عوضاء أو ثني ومعز أو سبع أو بدنة أو بقرة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي قال ابن عباس شات أو الشرك في دم فقال تعالى ففجة من صيام أو صدقة أو نسف فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شات وقيس عليها الباقي فإن ذبح احدهما فافضل لانهما اكثر لحما وانفع للفقراء وتجب كلها اي البدنه او البقره الى ذبحها لانه اختار الاعلى لاداء فرضه فكان كله واجبا كالأعلى من انفصال الكفاره اذا اختاره لا ذلك فالدرس الذي يجد منه لن اتمسع لقال ليشتغل ان اتمسع من عمرتي الى الحج فلن استيسر من الهدي ففشل هذا من استيسر فساله جماعه من الصحابه كما في لأنه لانه شاء ما استيسرنا من منهدي عن شاء يُفُسِّرَ الزجاء وفدية الإخطار للشاة أيضا في طول الله تعالى فإذا وصلتم فإذا وصلتم فمستيسر من الحديد فإنه يكشئ بشاة راهدة يزدع إذا مُنع من الحرق فلما فائدا دم التمسع الذي يرد على السيسره من الهدي شاب كلم الدم ومثله دم القران لانه تمسع ومثله دم الاحصار لانه تمسع ومثله دم الجبران دم الجبران بترك واجب من واجبات الحج فإن الحج له واجبات كما هو نارو وكما فياتينا إن شاء الله فمن ترك شيء من النقائش عليه ذنب ومن ترك المبيت بمزداله عليه ذنب ومن ترك المبيت غيره عليه ذنب ومن ترك قوام المزاج عليه ذنب ما الورابي الذن؟ الذن هو سات أو صبر مزنة أو صبر بقعة إشلاكه الدم الذي في هدية محظور إذا قلنا إن على المحظور هدية من خيال أو صدقة أو نسوك لا مراد بالنسوك فتر النسوك, النسوك بأنه دم وما هو من مراد بالدم الدم هو عشاة أو سبع بدلة أو سبع بقرة كذلك هذا وكذلك جذع الصيح إذا قلنا إني عليه شاء أجلأت أنا على الصحيح سبع بدنه او سبع بقرة فلو زادها مثلاً فأقتل سبعاً من أجلاء وقلنا عليه سبع من أولاد فزادها أنا بذنة أجل فما أنه إذا إن صار عليه تأشار بدنة فذلح أسرعا من الغنم أجلعي وكذلك لو ذلح بدنة فهذا بيان جزاء الطيب وبيان هدية المحبول وذلحة تأصل واجبات الذي هو جمجد الله من نحوه لكن لو قال انا اختار ان ان اهل بدناتي كاملا انا على جده دوار ان ترى كرمي مثلا او ملي هذاك بجانب جبران جاءتنا سبع ودن ولكن قام جاء ذهب البدنات كلها نقولو بيرو او كلها وجهت كلها واجبه لأ لحظة لك كلها كل كلها واجبة. لقال ما درسوا سواجا علي إلا سبعة. ست أسابيع سوف أديها. يقول لا لا يدي. لا تصدق لها كلها. وكذلك الذكر الذي وجد عليه ذب. وقلنا عليك ساب ولكنه اختار ان ينبه لدنه من الامل او من البقر فاختار ان ينبهها ثانيا قلنا تصبح كلها واجبا وليس لك ان تقتصر على سبحها ان تقلت ولا اكله ثلاثة ستة اسباع او اذيعها او الحذار في جود الاشتراك فيها يجوز عن الثالثاً يا كلهم عليه يجمعاً ويقسمونها ويهدقونها وأما أنهم يكون واحد منهم أو اثنان أهد الصدق أهد بقية واهد بيع فالغاجح أنه لا يريد إن أرهنا من ذلك زدية جزاء الخير والهدية لواء وكذلك هدية جزء القطع الشجر من الحرم او ما وكل ذلك انما ما هو منقول عن الصحبة اللي هذا غالباً يقول عن الصحبة لا أذكر فيه لأنه عن إلنا هدية الضبع فقد ذبتانا جادراً حكم بأنها مرهوح فأنها ذلك مرهوح فلي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأما المقية والغالب أنها من أخوار السحاب والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على وذينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أركان الحج وواجباته أركان الحج أربعة الأول الإحرام وهو مجرد النيه من فركه ولم ينعقد حجه لحديث إنما الاعمال بالنيات على, على محمد وبالكتر. المؤلم الذي هو مؤلم النصر لا يعني اللي يصنع فليك شعوري على الكتاب ليك استفنك في أكثر مؤلمين لا طالب على الحج ولا دام حصيرة الطوار ولا دام العقور بل لأن هذه الأبوال كأرسان وعجبات. وشبه دياننا الارجان وصير سبحك. وكذلك دياننا الواجبات. يرون أن هذه أبعال الحج طوقة إلى هذه الأخطر. طوقة إلى ثروب. وارجان وواجبات وسنن. فالكروف قد تقدمت النار التي إذا وجدت وجبهت وإن وجدت دربها لم يجب الهجل فالاستفاعة والذبية والمنوع والإقلال إلى آخر الأرشان أمران بها الأعمال التي لها أهميتها في العمل. يقول لنا بتعليه الرقم يقول لنا رقم الثاني جزء معيّة التي تعليه. والتعليم الثاني ان الركن الثاني جانبها الاقوى ف... أركان الثاني الثاني عندما يتغكر منها، سواء كان هسرياً أو نغنياً. فتقول الثاني الثاني مركب من الأركان، يد هو ركض، ومأسه هو ركض، وضعه هو هذه الأركان، نقول هذه الأركان الأجل. فبطر الشيء جزء اغلاحيه هذه اركان فسيّة وكذلك الاركان المعنوية فإن الصلاة لما تقدم لها اركانا من اجزاء اغلاحيهها التحرينة رصلا وفي جزء من الصلاة سبعة ذاتها رصلا وفي جزء من الصلاة والقيام والركوع والظهر والسجود هذه اركان وهي اجزاء تقول السجود جزء من الصلاه جزء من اجزائها فهو ركن من اركانها الاهرام جزء من اجزاء الحج فهو ركن من اركانه الطواف جزء من اجزاء الحج فهو ركن من اركانه ما هي الحال ما هي يعني ما يتكون منه ما يتكون منه ما هي في الشاي؟ يعني ما هو وما يتكون منه الذين قالوا كان الشاي الشيء يعني هذا اقوى بالبيت مثلنا اذا قلنا مثلا هذا بيت يتكون من اركان فهذا الجدار ركن وهو جانب من جوانبه جانبه الأقوى وذلك الجدار الجلوكي ركن والشمال ركن والسفك ركن والاساس ركن اجزاءه التي يتكون منها او جوانبه الاقوى القويه التي يرتمي الزهار أركان الإسلام الأجزاء التي يتكون منها أركان هذا الأجزاء والأشياء التي يتكون منها ذكر أن أولها الإحرام ثم نقول ما المراد بالإحرام هو المياه مجرد المياه الإحرام هو ونية للزرع وهو مجرد من الناس هذا فهو فعال هو عيابة كل الإحرام لو عيسى إنساناً ياله الطرق على السوالة وعلى إليه وعلى إليه عن أعزاء أبزاء اخرى اذا يمشي وقد خسر وحده هل تقول هذا محل انت ليس بمحل انما ليس هذا كاللباس وقد كان اللباس الذي يرى الرزاق والاذاب مرتادا كثيرا لراس النبوة كثيرا ما ينشون من اسواق ليس أنا عدل الا اذاب ورده لا يقال انه محجب فاذا ليس اللذات هو حق كل الاحرام انما هو علامه الاحرام لو ان انسانا اراد ان يحلم ولم يجلس اذا غير رداءه واعظم لي عياده فنوى نوى بقلبه أنه زحلت ظنة وأعرأت لك يا ربي بغمرة أو بحجة أو بغمرة نوع ذلك وعلم بقلبه ولكن ما وجد لباسا أحرم به عبه. اوجد أوجد ولكن له عذر فأحرم به يعبه فإن نقول صحي اغرام خواه على شفجة جنات الطعام شفجة نساتين او خيام الثلاثة اياما او لنحو جاة انكب الخيام وقد ذكرنا هذا لما تباقى وانه يجوز في هذه الايام ان ينصل الانسان مغلما ولو على الانسلي الى وخلالك يعمل لأنه ما كان مراقبة على الغذاء في ينا غير الوطنيين فكذلك يحتاج الإنسان أن يدخل أن أكثر يعجل أن اذا ويدخل الهيئة به إذا دخل ومر بالدنوج ورأوا ببيانه وكان دخلوا له وعروا أنه ذلك فهو قد احرق قد هزم في قلب وغز ونوى انه مهزم ودخل يكون عليه فقط الغفارات او في اليتاء ثم يدور فيها في ثم يدور فيها خمسين سته ايام وطعمها ياشر نسيم مثلا الجنود لو احرم الله بلباسهم صاح اي حرامهم يكون على هذه النقطة أن لو مثل أنه راح صل لهم وصى أن يس يت... أن يس يت... أن يس وأن لهم زمان وقيل لهم إن زمان لكم زمتي لكم فكان كانوا أحرموا من يعمله نو وهم من ذاهم الغشرين صحر! صحر إحرامهم نزلوا مع الفجاج لما نزل الفجاج من الأرض وذاتوا إلى آخر الجيل آخر الصباح وهم الأبون ونزلوا إحرامهم وحجهم نزلوا إلى مرق لهبوا ورمعوا آخر الليل أو آخر, آخر النهار أو آخر النهار أو نتا رمعوا فحلقوا ان سعى إحرامهم أن يصح لهم يعذبها لذلكم أن يبوى وأن يقول يحلقوا ويقدموا وأنهم من المحضرات ونقل عليهم الطواب ولم يطابون إلا بعد أيام تم حجة عادهم يعني الساعتين أو الساعات يعني أردنا لذلك أن الإحرام هو النية ليس هو كل جبان الثاني الوصول بعرفة لحديث الحج عرفه رواه ابو داود وذكر من طلوع فجر يوم عرفه الى طلوع فجر يوم النحر لقول جابر رضي الله تعالى عنه لا يصح الحج حتى يطلع الفجر من ليله من ليله جنه وقال ابو الزبير فقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم رواه الاثم عندما هذا فجر كانه وهو الوقوع بعضها. وهو الذي يقول بل هو الضخين الأعظم. دليل والقوة للنبي صلى الله عليه وسلم عن حج عضها. وقال الله اكرا لك إذا من عمضات. أدل على كلهم يصيرون من عبضها. قد شاءوا بالجاهليه انما يكرهم جاره سواء اما اهل مكه سواء يسمونهم مسعرا حمرا فلا يخرجون من مجدها ويقولون اهل الهرم فلا نخرج من حدود الحرب جاء الاسلام فجعل الناس كلها سواء وغرض عليهم أن يأتيموا كلهم بغارها أي يقوموا بغاركتها وقفاً وهو اعظم الأركاد وذلك لأن الناس كلهم يتنعون بغارها وزعى على الزائر من ينتهلون بالزعى ويخترون السبب والله وفي عبادة يُضاعد الله سَأَلَى بِهِم مَنْ مَلَائِكَةً وفي عكيمة عبادة, عبادة يَيْدِ مِنْ اللَّهُ وَيَتَوَزَّدُ ويقول الذهب إلى رضا يتغلقوا بمعضران لكل رجل والميسان ويسودكم أني كفرق لهم ورهلتم في لهم لمحسنهم فالهم ننفضر لكم لذلك كان ذلك النواقص أعظم النواقص وكان من ما ينضي للمسلمين أن يحتلن ياه واعلم يا جزاؤه وشواه وانشواه وانفسك الله لا يقصه كلا سنا لهديا يوم أراها إلى طلعة هدية يوم اللهم أن يغفر لي كل ساعة هذا هو اللهم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَلِيُذْهِبَ عَنكَ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكَ تَطْهِيرًا كَمَا طَهَّرَ آبَاءَكَ مِنْ, وقبل حتى من قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْ نَهَارًا فَقَدْ والمراض بالآخر لها من العرب التاسع فجينا على أن العرب التاسع كله وقت ووقوف وأن ميلة العاشر كلها وقت ووقوف هذا هو الدليل للمطحة يقوم الثاني أن الوقوف إنما يلتعه بعد الزوائل يوم يارفه بعد الزوائل من يوم يارف. يذهلون أن رسول الله عليه وسلم نزل بقربته من المراه وبقي بها حتى فلنظر على نظر الجمال وقت الظهر ثم توجه إلى النوطن ووضع عند الصحرات والجمال مهنى فتولوا لن يمسج إلا ذرز وعندنر ملاء ذلك هو الوقت وهذا قوله هو قول النمو وقالنا وأن من جاء لنا أرغب في أول النهار ونصر منها فلا لأنه ما أدرك وقت الوقوف الذي أوله الزوال لكن لما أجل على أن ذلك اليوم اسمه يوم على أنه كله وقت وعزه علما على انه صلى الله عليه وسلم توجه الى اركه منذ الصباح منذ الصباح لكي اصبح اصلها في الشمس ومساته وتوجه الى اركه دل توجه على ان, أن ذلك كله وقتله بحسن اركه خذها هي كلام طويل. لكن هل منره وغرنه من غرضه وغرن او ليست من غرضه؟ يترجح لي أنها من عرضه. ان نرى من غرضه. ان غرنه وليست من غرضه. فلا هزم عليه الاعلام الآن. فانهم اخرجوهم. هو دليل أن الوطن كله يتمنعوا الارضات حديث جاهزة الطويل يقول فيه ذلم يقول بهما خرج لما فلأت الشمس بالسعر حتى أتى عرضا حتى أتى عرضه فوجد قمة قد غربت من نمرة قوله أتى عرضه أي نحن لحدودها وجد قمة قد غربت في بقعة من نم من غربة إثمان نمرة فتكون غربة إثمان من كله ذلك الوادي الأليح الواشر وله بقاع لها أثناء قالوا ما اسنا بنا يا با و قالوا ما اسنا يا هذا هذا ذا كوننا جزء من ابك و جزء من ابك فمن قال يا نين قد وقر دي ومن و لو قد وقر دي ابك تنيا هم الوادي فقد وعد الله عنه يطلق عليه الصلاة والسلام فعرض ما تخرج لها روان مرصه إلا باقنا أغنى وذي ما يتواجع عن باقنا أغنى وهذا أيضا من أدل على أن أغنى تبع لو, لو كانت خارجها ولا خارجها. لا ولا لا الله يوانه. فلما قال عرفته كلها الموقف انت ذاقنا اغنى لن يستهين الاغنى كلها القفص يعني الواجب فهي هذا نقوله هذا من خير المكان اما من الزمان فهو ان راس الوقود والطلوع للسنه الرجل ان غررنا الى ومن حصل في هذا الوقت بعرفه لحظه واحده وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جايا انها عرفه فقد لعموم حديث غروه بن مضر بن او ابن حارثه بن لام لا الا الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمجرسة حين خرج إلى الصلاة فطيث يا رسول الله إني جئت من جبل طيب أكلمت راحلتي واسأت رفي والله ما تركت من جدل إلا وقفت عليه فأل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي فاناتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك في عرفه ليلًا او نهارا فقد تم حجه وقضى كفته فلا الخمسة ولا الخنث او الخالص اليدي وهو حجه في ان نهار عرفت كله في ان نهار عرفه كله وقت للوقوف وقال صلى الله عليه وسلم الحج حج عرفه من جاء ليله تجمع قبل طلوع الفجر فكان